بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد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 فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُبْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى لكي لا يعلم من بَعْضِ علم شيئا وترى الأرض هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهئي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 إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يحب mm hey.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 والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا بيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين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 وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالْبُدْ نَجْعَلْنَا لكم لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا القانع الْقَانِعَ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق تفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن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 ويستعدلونك بالعذاب ولن يخلف الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يوما عند ربك كألف سَنَةٍ مما تعدون من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذي الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما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 ما يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان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 يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب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 فهو مدخل يربونه وان الله لعليم حبيب ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر الله ان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 تصبح الأرض مخضرة إِنَّ الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَإِنَّ الله لهو الغني الحميد أَلَمْ تر أَنَّ الله سخر لكم ما فِي الْأَرْضِ والفلك تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أم مَتَّجَعَلْنَا مَنْ سَكَنَ أُمَّ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا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 وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر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 إن الله قوي عزيز، الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير.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 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ هُوَ سَمْتَبَاكُمْ